في الآبان يا روح القدر الإله نحن الآن في فترة الأرض عائمة والتي كان فيها المسيحة مع كلاميزه معجد لما جزت سطر بالفرح سطر فرح لا طوم فيها ولا مطني حتى إذا بطل الكلمة ميت وتقبلونه بالحالم فرح وبالقلم البيان. في هذا نتذكر قول الكتاب عن السلاميذ ففرح السلاميذ لما رأوا الرب ففرح السلاميذ لما رأوا الرب ونتذكر ايضا قول الرب لهم اراكم تترخ قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحتكم. منكم ونتجكر قوله لهم قبل الطلب ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح من هذا كله أن نتكلم عن الفرح في الفرح في الرب في إن الله وسيلة بالنسباله لكي يفرح فيه يعني ربنا يعطيه الفرح ونحف الفرح في إنسان آخر فرحه هو الرب يعني مش ربنا الوسيلة اللي تخليه يفرح بربنا هو موضوع فرحه فرحان بربنا فرحان بربنا يعني ايه فرحان بربنا فرحان انه حرف ربنا وفرحان انه وجد ربنا فرحان انه حرف ربنا وفرحان انه وجد ربنا المرأة التامرية في منتها الفرح ذهبت الى اهل مدينة وقالت لهم تعالوا انظروا انتان قال لي كل ما تعال فرحان انها شافة المثي فرحان انها عيشة المثي فرحان انها التقت بي اللقاء بالرب شيء مفرح شيء مفرح في اقتلاء ربنا وتعرف ربنا ده لا يوجد أفقى من الإنسان أن هم حج اللي بيعرفت ربنا ويعيش تعيزا فإن عارس ربنا وفقا فرقان فرقان أن عارس ربنا ولقى ربنا لست المجم أن يفرح للرب يعني اين يفرح بالرب يعني تكون لذته هي رب، الرب وليست امور اخرى الانتين اللي لذته امور اخرى ليفعب من ربنا ما يكون تفرحان بربنا لان شاعر ان ربنا هيحرمه من حاجات تانية هيمنعه عن لذاته تصوروا مثلا الشاب الغني وجد بالمسيح ومع ذلك مضى حزينا ليه مضى حزين لأن لذجته كانت بحاجة تانية كانت لذجته في المعن وكان بأموال كثيرة وما كانتش لذته في الرب يفرح في الرب الذي لذته في الرب المعرفة الشكلية لله ما تجدش فرح فيه ناس يجدون ان وصايا الرب سقيل عليهم ومتطلقات الله نير عليهم بيحملوه نير سقيري. ازاي نتفذ كل الوصايا دي ازاي يكهر قسده ازاي يكهر اربته ازاي يقوم كتره ازاي يبدأ إذا يبدو كهوات مسألة ثقيلة فعلاقتهم بالرب ليست علاق الترح ربنا تجيل علوهم سعد ف... هؤلاء هم الذين يحبون العالم والأشياء التي في العالم وذلك الكتاب بيقول لنا لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم لأن العالم يبيض وشهوته معه وإيه تشاني لأن مخبة العالم سنعكم عن القرح بالله مخبة العالم عداوة لله هل تجاي السليسة وعد مع ربنا فهل شاعر بالفرح باس انت باسا بيتا كده فندي انت بالقائلين لي الى بيت الرب باسا حاجة مفرحة فرحان ربنا، فرحان ببيته فرحان بكساده فرحان بوصاياه فرحان بعشرته الشهد أنا وجبت كلامك كالشهد فأكلته فرحت أنا بكلامك كمن وجد غناء كثير فرحت بكلامك كمن وجد غناء كثير فرحان ربنا لأن بإسمك أرفع ريا فتشبع عريسي كما من لحم يدك فرحان ربنا ربنا مش تقيل عليه يا ربنا لازجتك ربنا لازجتك حمّن اسمك ومبارك في أكلاحك اللي فيك أنت يكون ربنا بالنسان كتابة طرح أنت تفرح بالحياة مع ربنا وأنت تفرح بوصايا ولا تشعر ان ربنا ما لك فر بعض وبيضر لما المسيح قال بيق هو الباب الذي يؤدي الى الملكوت كان يقصد بالنسبة للمتدئين الذين لم يصلوا بعد الى الفرح من باسمه من فرح لا يكسبونك الباب داي أبدا أبدا أبدا لا يقول لي مساسبة محبوبة أيها الرب إله القوات تشتاق وتزوب نفسي للدخول إلى بيار الرب لأنه فرحان بيقال اللي متفرحان بربنا هو شخص بيقاوم شيئا داخله إنما بيقاوم الشهوة أو بيقاوم الجهل أو بيقاوم محبة العالم أو الجسد. الروح بيتامى ضد الجسد والجسد ضد الروح. ما بيفرحهم ربنا. بفيه كلام يخوف وهو عكس الفرح طبعا مبيء الرب في المبيء الثاني شيء يفرح فتحلم الأرض كلها وتفرح الجزائر الكثيرة ولكن ايه؟ في نيه السنين يقول عليهم الكتاب تنوح عليه جميع قبائل الارض وفي ناس يقول عليهم الكتاب مخيف هو الوقوع في يبين الله الحيث النسوى القديسات صرفنا بالرب لما رأيناه لكن الجنود خافوا وكانوا كاموات. جهور المسيح كان فرحاً للسلامين ولكن كان رعبا للكتبة والفريسيين والكتوقيين كان من شيء عدد اللي حاصل معاه انت بتفرح بالرب ولا لا تبقني يا أكل حين تفرح بالرب فلن تجد الأبدية مفرحة لأن الأبدية هي عشرة مع ربنا إن كنت ما تفرحتي بربنا وأبقى الأبدية دي بالنسبة لك إيه لكن تفرح بالرب تفرح به وبالعيش معاه وبعشرته لكل ما يخصص به يسرح بالرب التلاميذ شرحوا بالرب أيضا لأن قيامة الرب كانت مفرحة لهم وتعرض أنه لا كل للموت وتعرف ان ربنا قوي وقبل ودوث الموت كانوا فرحانين وصرخ ابنهم كان كذبين كانوا فاكرين انهم مش هيشوفوه تاني سرقولي لانهم بيحبوه وانك لا تفرح بالرب الا لو كنت تحبه النسيح كان ميلاده فرحا وكانت قيامته فرحا وكانت معجزاته وآياته فرحا وكانت قيادته الناس للتوبة فرح لأن فرح السماء الجماعة واحد يتوب هل أتجرأ وأقول كان صليبه أيضا فرحا لأنه بالصليب بسع كمن الخطيب وبالصليب منشط الحياة للناس أقول أن صليبه كان فرحا بالنسبة للآب نفسه من الآخر. الذي فر أن يضحكه بالحذر الذي كان المسيح أمامه رائحة سرور محرقة سرور من رب الذي كان المسيح أمامه غبيحة حذر كان المسيحة كل شيء إن أحزننا أن نتكذب في موته بخطيانه إلا أنه أفرحنا هذا الموت لأنه هو الخلاص وبدونه لا خلاص لذلك فرح به سمعان الشيخ وقاله الآن يا رب تكلف عبدك بالسلام لأن عيني قد أبطرت خلاصك أنا فرحان وكايت دي ييجي نصرح بالرب ايش نفرح لربنا نقي نفسك من كل صحوه تعود الفرح بالله نقي نفسك من كل شيء لينا كل الله في قلبك فرحان ربنا الكذبين في القرار والكسار وشقيق الجبال كانوا في حياه فقر وجهد مثل سعد وكانوا فرحانين ربنا فرحانين ربنا لأنهم لقوه هم يكفرح بالوجود مع الله الوجود مع الله في نفسه فرح رعين الأبدي هو الوجود مع الله لكذا فرح وايه كان شرح حديث السلامين شرحوا بالشركة مع الله الله بيسترك معاهم في العمل. تشرك في العمل مع إيدك، النعمة بتشرك معهم، الروح القدس بتشرك معهم، في هذه الشركة يشعر الإنسان بالفرح، لأن كل عمل بيأني إيد الله معه، له أنا فرحان يا رب إن إيدك معايا. اللي عمل بعمله ما بعملوش لوحدي انت بتشتغل معايا فرحان ان ايدك مستاني فرحان ان ايدك بتخدني فرحان ان روحك بيرسدني فرحان ان نعمتك بتخيوني فرحان بيت في قصة الخروط الضال بيقول الكتاب ان الراعي لما لقاه عمله على من سبيه فرحا ونعلم ان نبي الانجيلي اتكلم عن شعور الراعي انه فرحان بالبالطريق اللي جاي لكن لم تحدثنا عن شعور ال... القرص الدال اللي هو فرحان بالراعي ما فيش شك كان فرحان ربنا بيفرح بالواحد يجيبه والواحد بيفرح لما يلاقي ربنا أنا طبعا متعرف كيف سعره لكن أنت تلبيه أنه كان فرحان أنه على الكاف المفيد المرأة الأرجلة فرحت لما وجدت درهمها بضائع وفي الشك من الدرهم انبتت اني رجع لكيس الارملة مرة تانية بعد ما كان تايق وعارف ان رايس تانتي فرح ف... بالرب السماء تفرح بخاطر واحد يكيد والخاطر يكون فرحان برب وفرحان بالسماء خلو ولعل البعض يسأل من فارق بين خياة الدنيا والانسحاب والمظلة أمام الله والخطي أمامي في كل حين وبللت فراشي بدموع وحياة الفرح الاثنين بيمشوا مع بعض وإن كان يبقى مظلول أمام ربنا مجموعه مظلة وقلبه فرحان من جيده مظلول في الجيدة وقلبه فرحان من جيده فرحان اللي رجع لربنا الابن الضال كان مكتوب جدا من ابوه وبيقول لي لست مستحقا ان ادعى لك ابنه لكن في اعماقه كان فرحان برجوه الى ابيه فوق كبير ليه الدموع التي تحرك النفس من الداخل والدموع التي تجمد الفرح للقلب. ببليل ان لما انسان بيصلي ودموعه تنزل بيكون فرحان مع ان دموعه نزل العالم بيستكر ان الدموع رمز الحزن وحياة السودة تعطينا فكرة ان الدموع رمز للفرح بل الإنسان كاد ولا أعليه من نزلت ولا دمعه يبقى حجيم لأننا بيه دموع وإذا بك لدموع يطرح كل ما بيكسر ينجل أمام الله يصعر بفرح ودى سنة الحياة الروحية مقاييسها غير مقاييس أهل العالم في انتحاقها وسعادتها في بنوعها في الفرح من ذلك انت تفرح بالرب حينما تستلح مع الرب سوء من انت متخاصل مع ربنا وانت تعبان وكل مفرحات العالم لا تشجعك لكن إذا اصلحت مع الله تشعر بفرح الإمكان اللي ما اصلحت مع ربنا مش ممكن يفرح اترحوا في الرب واترحوا في الرب معناه أيضا اتصلحوا مع الله تعرفوا الإمكاني لا يزد يتعب كثير في النوم ويرهق نفسه في النوم لكن كل ما يقدر يرهق نفسه يبقى فرحان <تصفيق> إنسان يقاوم نفسه في حياته لكن إذا انتصر يبقى فرحان معين لا يزد يتعب في الانتحار لكن يكون فرحان لا يوجد فرح أثمر من أن يقودنا الرب في موكب مطرق اسرع انك في موكب الغالبين في موكب المنتصرين من يجلب سأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة من يجلب سأعطيه ان يأكل من المن الجحفي من يجلب اجعله عمودا في هيكل الرب ش بفرح، فرح, فرح بالأساليب وفرح بالغيبة وفرح بالانتصار. تذكواني الإنسان اللي عاش مع ربنا وتعب من قبل ربنا وفرح بربنا، إذا أتاهم الموت يكون فرحا ساعة الموت. يكون فرح. لسنا عن كثب سين ساعة الموت كانوا في منتهى الفرح وكانوا متحللين وكانت وجوههم مبتزة وومنية وقابل الموت بالاستسلام ليه لأنهم فرحين بالرب كثير من الشهداء قابلوا الموت بفرح مسترحين بالموت يعني من جهة الموت مفرح. فرحنين بالرب اللي الموت هيوصلهم عليه فرحنين وإتنا بنفرح بيوم استشهاد القديس بيوم موته بيوم قطع وقته ليه؟ لأن في هذا اليوم انتقى بالرب في هذا اليوم أكمل جهاده وأدى رسالته في هذا اليوم نام الأكيل لنفرح بنعيد لنعيد بأن في هذا اليوم أطأ أطأ طارق الابيضا يوم عيد عندنا يوم فرح الابيض أبا فام القندي لما عرف أن أريانة الوالي هوت البلادهم في في تنف. تزين بأفخر ثيابه وركب حطانه وقال هذا اليوم يوم, يوم عرسي ليه لأني راح يتكشل فرحان بالرب انت احنا نفرح بالرب وباليلاقات الرب ونفرح بالابدية ونفرح بالعالم الاخر ونفرح بعصبة الملايكة والسدسين ونفرح بالفروس <تصفيق> يوم الكلام نقوله وإذا أتى في الساعة يتروح التعبان من جوه إلا تفرح أفرح الجاي لكن اللي عاصر ربنا وفرح بالعشرة مع ربنا يفرح كرح حقيقي اللي عايز مع ربنا يفرح انه ماشي في الطريق الصح نسمعنا على نفسه مبسوط النبي دي طرق الرب طرق الرب مستقيم وطيئة الرب مضيئة نير العيون حتى تسرح الله لن يجعوني لحياة الحزن والتعب انه ندعانه الى الفرح الفرح دي غوة العالم عبارة عن فرح يقود الى حزن اما امور ربنا غالبينك بتكون حز يقود الى فرح عالم راحة وصل لتعب وأمر ربنا صعب يوصل لراحة والإنسان اللي بيجد ربنا بيكون فرحان بالرب فرحان بالرب فرح حقيقي من الداخل ونطرس الرسول بيقول فرح لا ينفث به لما يجئ ينور المطيحه بتاعه ربنا صرخ التلاميذ لما راوا الرب تركوا العشره للتباقه بدون معاه اتغير الانسان الروح لما يجئ يجئ من ويلاقي قدر يفرغ نفسه من المشاغن الكثيرة ومن اشترانات العالم الباطل ويلاقي يوم لطيف يقبلي في وحدة مع الله يقبلي في البرية يقبلي في هدوء في سكون ليفقى فرحان فرحان بربي ايه العالم ده يعني اللي فيه بيشغل الانسانية يبا يدعم الله يفرح الانتان بالرب لان يشعر باهتمام الرب بيه الذي تعلي الرب إليه يجبشد هو يسعى الربنا تصوروا التلاميذ شعروا ان الرب قام من أجلهم فشعروا ان الرب اتخذهم وشعرت ان الرب حدد ليهم معاه عن يمضي الى الجليل هناك يرونه لان الرب بعث لهم رسالة مع مريم المجدلية لان الرب دخل عليهم والابواب مغلقة لان الرب اهتم بهم واجال شفتهم ومسح دموعهم لان الرب بيفكر فيهم وواخد باله منهم ما اللي لما يقول يا رب انت مشيت ولا ايه انت مش واخد بالك مني لكن لما يشعر ان ربنا بيسعى وراءه وبيشفق عليه وبيحميه ويسكنه بنبقى فرحان بالرب فرحان بالرب يجيني ولد تايه في الشقه ومش عارف في يروح فين يقعد يبكي ويعيط وهو سايق يوسف هو جاي في لا ايد كده على كتفه وسببت له الله وما بجمينه يتفرح خالص شوف ليه اللي كان كتبه الانتين اه ربنا كذب يوسف مش ربنا انكدت وخدانه كده ويطرح بالرب يا مسكينك يا رب وان فيها نغسل لقى المسيح ماشي فوق الأبواب وديقل أنا هو لا تخافه واحد يفرح بالرب فاستني مترس دي لقى نفسه هيغتز في الميت يلاقي يهيد المسيح كمثل فوق وهو بيتشان لفوق وخارج من العمق يبقى فرحان بالرب فاستني دنياني يكون جد الأسود لأ الرب أرض الملاك ويسد أطراف الكتير يبقى فرحان بالرب يجلس فرحان من جهة عمل الله لأجله أو إنقاذ الله له فرحان من جهة نحبذ الله التي عمل هذا العمل كله إحنا تعبد جسم الأمور غلط. مش كده مشان ان موسى فرح لما البحر الاحمر انشق والميه وقفت من هنا وقفت من هنا هو نصف الشقه هي الحقيقة ان موسى فرح بربنا اللي شق البحر مش فرح بالبحر اللي انشق فرح بربنا اللي شقه شق بمحبه الله الحافظه لعليل صل الله ان بالشق البحر هو انا افرح عشان الصخرة تفدرت معا ولا افرح بحب ربنا الذي يفدر الصخرة معا فارق سبيل لكن نحط عبارة بجال عبارة نحن لا نفرح بالمعن الذين من ربنا بقدر ما نفرح بربنا ونحبته اللي بتبعثنا اللي يتيح لما ترحب تلاميذ لما ترحب بالمعجزات، ربنا أنهم لا تفرحوا بهذا مش المعجزات اللي تفرحكم انت تفرحوا بربنا اللي معاكم هو دلترح سلحة تلاميذ اجراء الرب لأني رأيت تغير من الرب كانت تغيير من حال إلى حال، جالت أيام الحزن وأتت أيام الاصطقاب، جالت أيام الخوف وأتت أيام الثمانين، عسى كده كرفة الثامنة، والمسيح وتعبد في كل حين. أن يعمل من أجل فرحنا ليست له لزة أكثر من هاده أن يجد أولاده فرحين وفرحين به لكن لما رأسني بص يلاقي إلي فرحان بوزيثة وإلي فرحان بعلاوة إلي فرحان بأكلة كويتة إلي فرحان بسلمة السلمة إلي فرحان بسهر تحققت يقول ايه الاولات يسل نفسهم لأيه يسل الفرح الحقيقي ودخلوا في اطراح العالم الباطل ايه اللي سرح به ايه اللي سرح به يريد نسرح بربنا زي ما نسرح بالعالم ما تريد نسرح اكثر يا لسه ربنا في النسلم يكون هو مصدر الفرح الحقيقي تطوروا إن كان رجع لبيته ورمى نفسه في مخدعه وقال له أنا فرحان يا رب اللي لقيتك فرحان اللي إن قدرت أنجع نفسي من المزهوليات وأعود معك، فرحان إنك كنت اجدتني هذه الفرقة فرحان ان لمعتك عملت في قلبي لكي اتكلم معك. ويبقى مثي ان عايز يصيب القاعده اللي هو فيها. هذه علامه الفرح بالرب. مش انك تسلم روح تبص في الساعه فاضل كام واخلص لا. فان فرحان بربنا ونبكي. وتم ان ولم ترخيه. يقول له لا أتركك يقول له انك معي يا سيدي يقول له أنا مكدأت لعيسك لكسيبك ثاني يقول له كل العالم لا يجعني انت الوحيد اللي يجعني كل العالم ما دولك قلبي انت الوحيد اللي دولي قلبي تبقى فرحان بربنا انك لقيته ربنا إله مشاعر وإله عواطف وإله حب وليس مجرد رسميات أو تقليات هو بمفرح بيه وبيفرح أن يلاقي أولاده نجحين وبيفرح أن يلاقي أولاده منتصرين وبيفرح أن بيلاقي أولاده بيحبوه ويفرح أن يلاقي أولاده بيدوروا عليه زي ما هو بيدور عليه عشان كده يبقى متبادل بالرب فرح متبادل بيقول ايه الكتاب عن الشخص اللي وجد ربنا بيقول إن غني وعنده حاجات كتير وبعدين وجد لقلقة ثمين فرح باع كل ماله وأخذ اللقلقة وفرح بيها ربنا هو هذه المقلوة السمينة اللي الواحد يجيع كل أمواله عشان يجد ربنا ويف رحبه تصير لما ربنا يغطي يلاقي إبراهيم ترك أهله وعشيرته وبيت أبيه وطن كله يمشي ورا ربنا في المجهول في الجبل يقول يا رب اكتب علي أنت انت أبي يا أمي وأخي يا كل حال وانت أهل وانت وطني وانت بيت أبي وانت أبي خلو ابنك أنا أفيد على شابك المهم أني أنا أفرح به ماذا تستفيد لو رضحت العالم كله ولم تجد الله ماذا تستفيد لو خدت العالم كله وما ربنا هيستفيع العالم أن يفرحك قل لي لا يا رب أنا عايز فرح يكون لي مش عايز نفسيتي تكون نفسية صغيرة تحب الحاجات الصغيرة مش عايز نفسيتي تكون مادية تحب الأشياء المادية. أنا عايشة بقاصة كبيرة تحبك أنت. أنا لها شريعة متعلقة بشيء كبير هو أنت. أنا كذا عايش مع الله فرحان بربنا. وكل من تدل فرح بخال الأنفس. تشعر ان السحابة حلت سوق الخيمة وتشعر ان ربني بيكلمت من ثابوت العهد وعند اذن يخلع حجاءك من قدميك يقول انا الان واقف في ارض مقدسة حتى بان الرب في هذا المكان وانا لم اكن اعلم انا وقفت من الاسرط واحد بيبحث وراء الله ويكر وراء الله لغاية لما لآه لغاية لما لآه ثم هما يكفي السكة بيبحث عن ربنا يقول يا بابات ورسلين ان, إن وجدتم يا حبيبي اخبر له انني مريضة محضرة ولما بنات أورسيني لقوهوا يقولوله بما تلاقيه انت أحسن وانت اللي تقولك نتك ثمن وثم لا يا رب تبني من بنات أورسين وخلينا فيك انت أنا عايزة انت توقفني هو بنات أورسين من الادسين ثلاث الادسين اللي بتقولهم وصليني لربنا لأن أورسين السماعية ولدها هم الادسين فأنا كل ما بلاقي إجيزتي تتك هقوله إن وجدت حبيبي وشبره دي. إني مريض الحد وقل يا رب مني تذر أنا صحيح غبت عليك مدة لكن عنده ما وإني نجمان على المدة اللي جدتها دي وما تجعلت دي انت هتعمل عقلك مني لأ انت غير المحدود وانا عقلي عقلي جهالة أنا إيش أجد من فجأ أرجوك يا رب ما تعمل حسب عقليتي لأنها دهالة قدامك وما حسب إربتي لأنها ضعفت ضعفة أمامك عني حسب فدك وحتى لو أنكرتك أقول لك مع بطرك أنت تعلم يا رب كل شيء أنت تعلم أني أحبك ليكن اسمك مبارك من الآن إلى الأبد أنت.